فَلَمَّا نَبَأَهُ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَى إلَى اللَّهِ فَقَرَصَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِن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 كن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات عابدات مسلمات مسلمات مسلمات وَأَهْلِيكُمْ نَرَوْنَ وَقُودَهُمُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهُمُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ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 أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 كبيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي